من الله مع الذين اتقل و الذين هم محفينين الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزع تقدم لكم هذه المات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه الى يوم الجمع والدين الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع كتاب مدارج السالكين كنا قد وقفنا عند منزلة الغيبة وننزل هذه الليلة مع منزلة التمكن و. قد سالني احد الاخوه قبل الدرس قبل قليل وقال لي الدرس عن أي منزلة أو عن اي منزله قلت له عن التمكن قال نحن متمكنين قلت له هذا اول دليل على عدم التمكن الذي يدعي التمكن ليس بمتمكن الادعاء دليل على العدم وعلى الضد وبالتالي منزلة التمكن صدرها الهروي بقول الله جل وعلا ولا يستخفنك الذين لا يوقنون وابن القيم يعلق على هذا الاستدلال فيقول وجه الاستدلال بالآية في غاية الظهور بأن المتمكن لا يبالي بكثرة الشواغل ولا بمخالطة أصحاب الغفلات ولا بمعاشره أهل البطالات فتجده بين أهل البطالة ولا يؤثرون فيه لأنه لا يؤثر إلا في مهزوز الذي يستجيب لكل داعي والذي يسير خلف كل ناعق دليل على عدم تمكنه التمكن بالدارجية التقلة يقول لك فلان دازول تقيل وفلان خفيف ما يقوله خفيف يقوله راسه خفيف التمكن أن تكون راسخا في مقامات اليقين ومقامات الإيمان ومنازل الطاعة ومراق العبادة وأعظم الرسوخ الرسوخ في الاعتقاد وعدم التزعزع وعدم التضعضع وعدم القلق والاضطراب فلذلك استدلاله كان استدلالا جيدا ولا يستخفنك الذين لا يوقنون الامه اليوم تمر بازمات وتوالت الضربات على العالم الاسلامي حتى فقد الجيل المعاصر يقينه وثوابته بل احيانا تصير الثوابت عند الناس مهزوزه قابله للنقاش وقابله للاخذ والرد وقابله للطعن وقابله للتشكيك هذا للدليل على انهم استخفوا قالت على عن فرعون استخف قومه فاطعوه انهم كانوا قوما فاسقين الاستخفاف هو الذي يعاملك باعتبار أن ليس لديك فكر وأنت خفيف فيتلاعب بك ولذلك يقول لك ما تشنو ما تستخف بي ما تستخف بي يعني لا تجعل وزني عندك شنو خفيفا ولذلك استدلاله بهذه الآية في غاية الوضوح فاصبر إن وعد الله حق وشنو؟ ولا يستخفنك الذين لا يوقنون اصلا لا يكون التمكن إلا بالصبر وبطول النفس الآن من أعظم إشكالات الشباب والجيل المعاصر أنه يريد حلولا سريعة وبالتالي سيدخل في صدام مباشر مع الأنظمة ومع المجتمعات وستضيع رسالة الدعوة ورسالة التعليم ورسالة الأنبياء في الصبر على المجتمعات وعلى طول النفس في الإصلاح ما في نبي من الأنبياء استخفة أو حصل له نوع استخفاف كل الأنبياء صبروا ولازموا المجتمعات مع العند الشديد وأنا أقول لك شيء الواقع في السودان مزعج واقعنا في السودان مزعج نحس نحن جميعا أن ثمة شيء يحتاج إلى تغيير نحس أن حلقة مفرغه في واقعنا غائبة والجميع مقتنع بتغيير لكننا لم نبدأ التغيير لعدم وضوح منهج التغيير ولعدم وضوح الحق الذي سنحمل عليه الناس منهج التغيير يبدأ من إصلاح العقيدة ويبدأ من الاعتناء بالفرد وبعض الناس يستخف يقول لك محدمتين من رب النفس محدمتين الغياب بتقوم والامور بتتبدل الى ان يرث الله الارض ومن عليها لذلك الاستفزاز من الكفار هو الذي يضعف اليقين لذلك قال تعالى وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك مجاراة للباطل والمجتمع ايضا والحق لا يعرف انصاف الحلول هذا صحيح لكن الحق يحتاج الى نفس طويل ويحتاج الى صبر ويحتاج الى يقين هكذا عاش النبي صلى الله عليه وسلم في مكه ثلاثة عشر عاما لم يؤمر بقتال اقيموا الصلاه وكفوا ايديكم ياتيه من يقول له الا تستنصر لنا يقول اني لم امر بقتال بعد لأن قتاله في تلك المرحلة لتلك القوة الموجودة يعني تعريض أصحابه لمحرقة أن تأتي بمجموعة من المتحمسين والعاطفيين وأن تدفع بهم إلى المحارق دون أن تحدث تغييرا ولذلك في منى بعد ما بايع الأنصار بيعه العقبة قال العباس ابن عباده ابن نضله للنبي عليه الصلاة والسلام لو شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا استشعر حلاوة الإيمان وإنه على حق والناس نايمين قال اسمع مش الكفار دين نحن باكر دي ننتهي لك من نوم نايمين نجو نايمين نقدمر قال لو أمر بقتال بعد أو لم أمر بهذا يا من من المزعج أن يظن الناس أن أمريكا هي سبب أزمة المسلمين هذا خطأ شنيع بالمناسبة سبب أزمة المسلمين أنفسهم أنفسهم المجتمع نفسه عنده قابلية للتعاطي مع الكفار لضعف الولاء والبراء والتربية الصحيحة والإيمانية في نفوسهم طيب هب أن أمريكا غدا انتهت من على الوجود بكرة بيقى ما في أمريكا المشكلة انتهت الاوضاع حتستقر، والمسلمين سيستقيموا واخلاقهم حتتصلح، وارحامهم ستتصل وبناتهم حيلبسوا، وشبابهم سيمشي المساجد ومشاكلهم سيتحل سيحصل كده سيحصل كده امريكا عدوة الاسلام والمسلمين في العالم لكن امريكا اذا دخلت بلد ستجعل حاكما تابعا لها من ابناء البلد اقول لك حاجة في ناس قاعدين معنا في السودان ده دايرين أمريكا في ناس في السودان دا قاعدين يقول لك الله يجيب شنو أه؟ الله يجيب أمريكا دايرين نابية تحت تحت ولا بدين والله في ناس ولا لابدين ذاته ولا لابدين وهكفي مع أمريكا هؤلاء الذين قال الله عنهم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا سأل ما هو نحوانه وين كان موجودين بأزماء عبد الله بن عبي بن سلول رائفه شنو منافق وموجود مع المسلمين أشوف الحكمه النبويه النبي عليه الصلاه والسلام لم يتعامل معه بعنف كل مره عمر يقول له دعني اضرب شنو عنق هذا شنو المنافق يقول حتى لا يقال ان محمدا يقتل اصحابه يا اخي فهم دماء الدعوة الدعوه فهم الدعوه والله داير دايره فهم انت اسهل شيء تكفر الناس تقول أصل الناس فاسدين والناس ذاته أصل ما فيها فايدة الناس ذاته كفار انت لما تكفر الناس بترتاح بالمناسبة. بترتاح في الدرس الماضي أخبرتكم أنه كنا نناقشهم كويس فما بيشتروا لحمة لأن الزبائح دي ذبائح مشركين بياكلوا بيقعوا الجبنة دي والفول كالأما فوق والجزر والعجر والدكوى بيقعوا ليك الحاجات دي ما بيقع عليك شنو الزبائح وضاء العظيم حتى مرة كنت في مجموعة من القرآنين هم هو يكفي الناس كلهم وبعدين قال لي ذاته طبعا بقول للرسول قال يقول لي لا ما تجب لي حديث بعد شو يجعبوا له سمك يضرب في السمك قلنا لازل هاي انت تأكل في الميتة القرآن حرم الميتة الحلل السمك دمه طوال رفع يدهم قالوا تاني من يوم الليل يوم نأكل السمك قلت لهم وفرته وفرت لنا السمك ذاته وقلز جهلا إلى أبعد الحدود ياكل في السمك ويقول لك ما بأخذ بالحديث النبوي تقول للرسول قال إلا ما يتتام السمك ده حلاه الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن حرم بنص القرآن محرم طوالت الله عيده من السمك والله يفعنا كلامك صح يقوله والله من فعضهم والله كلامك صح فبالتالي داري أقول شوفوا لا تستخف أي عاطفة لا تقيد بالشرع تدمر ولا تبني هذا يقين عندي راسخ أي عاطفة أي عاطفة إذا لم تقيد بالشرع فإنها ستدمر ولا تبني عندك عاطفة للدين جيد نحن نريد هذه العاطفة لكن كيف نوجه ونرشد هذه العاطفة لا تكن خفيفا لا الذي الذين لا يوقنون طيب وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا شوف التمكن ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذخناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض الاستفزاز نحن علينا أن لا نستجيب يا خلاكين شوف عبد الله بن سؤال الله شوف رصالة تعالى المعكب عبد الله بن سؤال الله لما يموت في آخر عمره تنصل جميع المؤمنين الذين كانوا حولهم منه فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمر قال يا عمر هذا الذي كنت تريدني أن أضرب عنقه أما وإني لو ضربت عنقه لا احمرت وانتفخت له اناف أو آنف كان الناس يغذبوا له مسلمين يجيبوا مع المنافقين والله العظيم مسلم يجيبوا مع المنافقين يا أخي من الذي دافع عن عبد الله بن يبي بن سلول امام أمام رسول الله سعد بن, عبادة سعد بن عبادة لما تكلم سعد بن معاذ في قصة الإفكي فقام سعد بن عبادة يقول لسعد بن معاذ والله لا تقدر فقام أسيد بن حضير وقال لسعد بن عبادة إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين في ناس مسلمين ومؤمنين إيمان قاطع بيمشوا مع المنافقين ما بكونوا عارفين إخواننا ما في منافق بيجي بأجندة سمحة في منافق بيجي يقول للناس أنا بزد الدين وبهدم القيم وأكسر الأخلاق وأعري البنات وأعمل لكم وصول لكم في منافق في سياسي بيجي يقول ناس كده ده لكم مجنون بيقول لهم بعمر لكم والتنمية وقضايا المرأة وهمهم الشباب هم الشباب يتقالش له يوفر لنا المخدرات ديهم الشباب عشان يصلوا وينسى المشاكل يا أخي في ذول بيجي يقول أنا دي أنا في ذول بيجي يقول كده يجي بليه في التاريخ ده فرعون ما قال دار أذمره ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد فرعون عنده سبيل الرشاد شو المجرم ده فرعون قال له كده قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد فرعون شعارات طرحة محاربة الفساد هل في فساد أكتر منك جدا يا فرعون يا مجرم في فساد أكتر منك جدا قال قال له شنو إن هذان الساحران يريدان أن يخرجاكم من ارضكما ويذهبا بطريقتكما المثلى قال طريقتكم طريقتكما السبحة يا أخي تعرف يقول لنا شنو وهؤلاء وقفوا ضد مسيرة التنمية والتقدم والثورة المظفرة وأرادوا أن يقفوا ضد الثوره الشعبية ثورة الشعب ولذلك سوف نضرب عليهم بيد من حديد السلام فرعون قبل قال أحسن من كلامك ذلك فرعون قال أبلغ منك وأفصح منك ذاته أنت فصاحة ما عندك والله أخلمك يا حلا عالمنا والله يا أخواننا القرآن ده غير تبليغ خلاص بالله فرعون صار مدافعا عن القيم ومحاربا للفساد وصلا كده في منافق بيجي لا كده المنافقين الصحابة اللي وقفوا معهم ما وقفوا معهم لأنهم بيعلموا منافقين ولو علموا أنهم من المنافقين وقفوا معهم لكان دينهم على غير هذا الدين لكنهم ظنوا أنهم من المظلومين أنهم أصحاب قضية كذا وكذا ترجع العلمانيون في كل زمان يستغلون الكثير من أبناء المسلمين يستغلون وينفذوا مخططاتهم ويمرروها من فوقهم يخذوا شيء عجيب وكذا قلوا لحمرت له آنف قال ولكن الآن لو أمرت بقتله دمنا قال لقتله قومه وعشرته شوف الصبر ذا كيف حس لو كان معه شباب كان يعمل مظاهرة ويحرق اللساتك يقول لك بس ما تقيت مع المنافقين ما تجامل في الدين ما تجامل في الدين الدين واضح والشرع واضح ما جامل في الدين يقول كنزي ده أصله يقولوا خلوا لحد ما سحب بصات من تحته قليهن لو كنته الوكي ده كتلتوا كان مسلمين معي افتنوا في الدين أجيبهم معه قال أنا وثلاثة هم أقتلوا بقتلوا. فقال له عمر النبي صلى الله وأين جهلي من علمك يا رسول الله اين شنو جهلي من علمك انت بتعايل لبعيد لكن احنا ناس مزهمنا ده لا شك انها حماسة معتبرة وانها عاطفة جيدة الاستخفاف ده مهم جدا الحديث عنه التمكن المتمكن في الشيء اصل كلمة التمكن تفاعل من المكان وتفاعل من المكان بمعنى صار الخلق والعبادة والمقام مكانا لقلبه يعني صارت المحبة مكانا في قلبه لا تتزحزح والتمكن يمكن أن يطلق عليها أيضا مكانة مكانة يقول لك متمكن أو عنده شنو مكانة العد مكانة في الشيء هو الذي وصل فيها درجة بعيدة وبلغ فيها شأوا عظيمة إلى درجة أنه أحاط بالشيء في رسوخ لا يقبل التلفت ولا الشك ولا التردد أبو جديره المرجئ جاء يناقش الإمام مالك ابن انس رضي الله ورحمه الله جاء يناقشه في الإرجاء داري خليه ومعاه مرجئ فقال له مالك يا هذا دم يخش معه في نقاش شوف العلماء شوف المتبكنين لذلك شوف أقول من عندي التمكن هو مقام الأئمة لأن ابن القيم يقول التمكن لا يكون إلا بصبر يدل على عدم التعجل والرسوخ ويقين والصبر يدل على يقين يعني اليقين يدفعك للصبر كيف؟ إذا استيقنت بنصر الله أنه آت ماذا سوف تفعل؟ ستصبر صبرك تولد نتيجه اليقين الذي في نفسك والذي تولد في قلبك يا سلام يا سلام وجعلنا منهم ائمه يهزون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ائمه زوال بقى ايمان في الدين ده متمكن مش متمكن في العلم المتمكن في العلم كتاب الكمبيوتر ده متمكن في العلم والله الكمبيوتر ده معلومات وكتب ومجلدات في راس الناس مرت لكن عالي الكمبيوتر علي لما تقول مشكل الكمبيوتر بديك الكلام الصحيح بعقل وبرشاد اا اما في الدين عملا وعلما ورسوخا فابو جدر المرجئ ناقش الامام مالك فقال له قبل ان اناقشه يا هذا لو انك اقنعتني بكلامك ماذا افعل قالت التابعين قال ولو اقنعتك انا قال أتبعك قال لو جاء ثالث وأقنعنا قال نتبعه قال يا هذا إن الله بعث محمدا بدين واحد وأراك تكثر التنقل قفل معه النقش. إمام ولا ما إمام ما تزعزع أي ذون يجي ينقشك يهزك أي ذون يرمليك كلام يجهجي حك ما تمكن أنا بجهد جهجه ليه الآن الزين المعاصر عواصف الإلحادي للأسف الشديد التي اشتالت العالم الاسلامي بدا الكثير منهم يتشكك شباب الان معظم الشباب في سن المراهقه وما فوق يعانون من الوسواس القهري في العقائد في الاعتقاد لان الشاب البيت دوش اشتازت السادات ما عمله دوش بعدين فتحت الباب لقيت خات دينو كده في, في الباب يركي هو سوز حظ شنو انه هو فول المصيبه شنو واقفين قال لي يا شيخنا أنا كفرتة قلت لك كويس الكفر عرفنا البوكا مالك وكتكفرت أنت كي مالك قال لي خايف الله يعذبني قلت له بار وانت ما قلت كفرت حسق قاعد تحت هؤلاء قاعد تحت قال لي أنا مؤمن يعني قلت هاي أنت مؤمن في شو يا ياخد مزار بكفر بيقول أنا كفرتة بيقول أنا لقيت الحب ويقول للناس انتوا لسه في ضلالكم ده إنتوا لسه بعال كلام ده بتجاوزهم ولكن من شرح بالكفر صدره دا ما كافر خايف ربنا قلت لدتا قال لي خايف الله يعذبني عشان أنا كفرته. قلت مؤمن أنه الله بعذب قال لي هاي مؤمن وكفرت في شنو الزول ده مدربه ما شتان اغتنع إنو لذلك لما قلني ذاك صريح الإيمان صريح الإيمان يعني شنو إذا جاءتك الوساوس وتضايقت منها الضيق بسبب ما فيك من الإيمان وإلا لو كنت كافرا لو كنت كافراً لما تضايقت من الكفر ضيقه جاني سب قبل يومين برضو لقاني بعد درس قال لي يا شيخنا أنا ذا رنتحت ترى اللي حاول ما لا قال لي أنا بجيني كلام في نفسي عن الدين كلام قبيح ذا رنتحت قلت هذا زودته أتكلم ضاج قال لي مضايي ن كيف أنا مضاي رنتحت قلت له ضيق دائما جبت الحديث الصحابة جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له بانهم يجدون في نفوسهم ما لا يستطيع أحدهم أن يقوله بلسانه وخير منه أن يخر من السماء على وجهه قال أوجدتموه قالوا نعم قال ذاك صريح الايمان إما وجود الوسواس والمنازعه دليل خير وإلا لا استسلم لو لم يكن على خير وتضايقه من والتضايق من ذلك دليل إيمان وعلامة صحة يحسب له لا عليه فبالتالي الجيل المعاصر مهزوز جدا عشان كده ببارع بالبرع العلمانيين تحسهم يعني ما ما متاكدين ذاته هذه مشكله طيب الشيخ يقول الحرويه التمكن فوق الطمانينه وهو الاشاره الى غايه الاستقرار جيد التمكن انتقال من مقام الفناء وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن عن الفناء وقلنا انه من المصطلحات المحدثه المريبه والاولى ان نستعمل المصطلحات الشرعيه فاذا قصد بالفناء فناء اراده العبد في مراد الله يعني الا يكون لديك اراده ما اراده الله وأن تكون إرادتك التابعه لأمر الله فلا ينبغي أن نسميها فناء ولو أنه اطلق ونستفصل عنه منهج أهل السنة العبارات المحدثة يستفصل فيها فما كان فيها من حق أقر وما كان فيها من باطل شنوب يرد فيقول ابن القيم ورأيه في الفناء واضح يقول ابن القيم الانتقال من الفناء إلى البقاء الذي هو الوصول لكن ابن القيم يفهم فهم عجيب يقول قمة التمكن شوف العبارة وطيفة كيف أسمع كام ده قمة التمكن ظفر العبد بنفسه ظفر العبد بنفسه التمكن الحقيقي تليم في نفسك تقبض على نفسك دي كان قبضت نفسك دي ودخلت على السجن في سجني الحق سجنتها بالحق وقيتها به نجوت التمكن عند ابن القيم أن تظفر بنفسك وقد مر علينا قوله أجمع العارفون بالله أن علامة رضا الله عنك إعراضك عن نفسك والله هذا كلام تجد علامة رضا الله عنك إعراضك عن نفسك إياك أن تمدح نفسك وأن تحسن الظن بنفسك جدا هذا بداية الضلال وإياك والادعاء تقول أنا عندي أنا كدأ ما في زر عنده حاجة كان بقيت عالم قدر للباكد ملائكة الرحمن قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ثاني فشنو موسى عليه السلام خرج في طلب الخضر بأمر من الله لما سئل في بني إسرائيل والحديث في البخاري من أعلم الناس قال أنا ولم يرجع الأمر إلى الله فأراد الله أن يخبره أنه في زمانه في زمانه يوجد من هو على علم فأرسله ليتعلم من الخضر وبعد أن تعلم وانتهى جاء طائر ووقع بمنقاره على البحر فقال الله عز وجل لموسى علمك وعلم الخضر إلى علمي كمثله اخذ الطائر بمقاره من هذا البحر او من هذا اليم فبالتالي اصلا الخروج من النفس هي التربيه كويس حاول تعود نفسك حتى لو في اساءك ما ترد عليه انت ممكن ترد عليه ما ترد عليه خروجا من النفس لا نفسك بتقول لك ادو والله بقولك حاجه لو مشيت نمته يقول لك انت ما كانت تقول لك كده يومين تكون بقول يومين يا أخي واحد لاجان قال لي فزول قال ليك كده كده كده كده قال والله أنا ردد عليه بأدب قال بعد عشر سنة أنا لحد حسن ندمان الكلمة قبل 10 سنة كنت أبرد أرود عليه وقال لي قلت يحفظ إن الله فكاك من الشيشين إيه أنت مردد على أنك ما ردد على كلام شيء اخذ كويس عشرة سنة مرة عليه عشرة سنة قال قدر الجذر ما تذكر ذلك أدغاز غير أقول أنك لم يكن أقول أنك مالك كنت أقول أنك مالك ومالي قال إيه سعنيتك يسوي كده شرحت له بعد عشرة سنة قال لي حتى الموضوع له عشرة سنة قال لي كل ما اتذكر الزول ده انا قلبي بيوجعني وتأني قال لي ما لمت فيه <تصفيق> بن اخوان شو البن هذا آل دم كيف بس بن هذا دفو تعقيد شو بن آدم دم كيف قال انا كان اقول لك كده و اديه في التنك لو شنو لك اديه في التنك قلت كده يقول لك كان اديه في التنك ها كويس فبالتالي اصلا التمكن فوق الطمأنينة ابن القيم يرى ان التمكن القيم عنده كلام عجيب هو ان تتوارى عنك احكام البشريه بطلوع شمس الحقيقه ان تتوارى عنك احكام البشريه طبعا هذا كلام يحتاج الى ضبط طبعا مش ما بشر لن تستطيع ان تخرج من بشريتك لكن ان تحاول ترقي هذه البشريه ما تفعله بطبعك البشري وبامكانك ان تهذب نفسك فيه وان تؤطره وان تقيده وان تضبطه بالشرع فعليك ان تضبطه بالشرع ابن القيم يقول التمكن لا يحصل الا بعد منازعه لأنه انت بجد حقيقه اما تقتنع بها تمكنك واما ما تقتنع بها وتردك فبعد المنازعه اذا حصل استقرار وقناع ويقين بالحقيقه وايمان قاطع فان هذا تمكن هذا عند عند العلامه ابن القيم يقول الهروي هو على ثلاث درجات على ثلاث درجات التمكن قال الدرجه الاولى تمكن المريد وهو ان يجتمع له ان يجتمع له صحه قصد يسيره ولمع شهود يحمله وساعة طريق تروحه كلام جميل جميل ولطيف لكن قبل دائر أديكم حاجة الإمام ابو بكر المزني رحمه الله قال, قال أتي سمعت أن رجلا جاء من العراق ونزل مصر وأثن الناس على علمه يسمى بالشافعي قال فأتيته وجلست إليه فسألته عن علم الكلام اخواننا علم الكلام باختصار إدخال الفلسفة في العقيدة العقيدة لا تحتاج إلى إلى فلسفة العقيدة بالتسليم الله واحد كلام ده الله واحد ما تبل في ملائكه في ملائكه وحي الوحي قال لك في كذا في كذا ده كلام العقيدة تؤخذ بالتسليم لا بأس من إعمال النظر في الإثبات في تقوية العقيدة وترسيخها والنظر والاستدلال العقلي مسلك من مسالك إثبات الحق وليس كله هو المسلك يعني بعض المتفلسفه يحصرون معرفة الله في العقل وهذا باطل الحصل شنو؟ الحصل إنه كان عنده شك في الحجة والأدلة والشنو والجوهر والعرض والكذا قام له الشافعي انظر إلى السماء وستا عالم بالراسخين للمتمكنين لننظر إلى السماء فنظر قال كم نجم فيها ترى وقال لك كم نجم عند النجوم دي قال لا أقدر قال لم تحط بخلقه تريد أن تحيط به سبحانه لم تحط بخلقه يا هل نجوم الخلق إذا ما قادر تحصره دعي تحصره ولا تحيط به قال أبو شوفوا شوفوا العلم ذا كيف قال فسألني عن مسألة في الوضوء فلم أعرف قال ففرعها لي أدوا خيارات كده ولا كده ولا كده قال فلم أعرف قال يا هذا علم تتعبد الله به كل يوم وليلة لا تبحث عنه ولا تعرفه وتتكلف علم ما لا تسأل عنه يا هذا إن الله أخبر الخلق عن كائناته لتدلهم عليه وترى عليه قوله جل وعلا من صورة البقرة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبس فيها من كل دابة وتصريف الرياح والصحاب المسخر بين السماء والأرض الآيات لقوم يعقلون قال دلهم عليه بخلقه فلا تتكلف علما لا تسال عنه بين يدي الله قال فكان كلامه لوساوسي وصدري شفاء فلزمته وصار الامام ابو بكر المزني بعد الشافعي مباشره في مذهب الشافعيه الى يومنا هذا حتى قال السلف لولا الله ثم المزني لضاع المشاف بقى عالم مش عالم ساكت عالم يألف عالم كبير لكنه وجد عالما متمكنا مكنوا معه طيب فتمكنوا المريد المريد كما قال ابن القيم وذكرنا ذلك أن المريد درجة وأعلى من المريد من السالك ولذلك هذا اسمه مدارج السالكين وأعلى من السالك الواصل بالمراتب عندهم شفت كيف أراد الحق وبدأ يهتدي هذا أول الطريق طيب فالمريد هو الذي شرع في السير إلى الله هو الذي شرع في السير إلى الله سبحانه وتعالى طيب ذكر الهروي أمورا ان يجتمع له صحه قصد يسيره جيد ذكر ثلاثه امور صحه قصد وصحه علم وسعه طريق طيب ابن القيم يقول هذه قاعده اخوانا حتى في الدنيا مش في الدين حتى في الدنيا وهي في الدين امكن وارسخ كل طالب امر لا بد فيه من ثلاثه اشياء أي يزول طاير لي حاجه ان شاء الله مرى طاير ليك مرى تعرفك لا بد من شنو أه؟ من ثلاثه حاجات لا تفتح دكان عند ثلاثه حاجات داير تعمل مزرعه عند ثلاثه حاجات داير تشتري بقر وتبقى زول بقر ودواجن عند ثلاثه حاجات داير تبني ليك عماره عندك ثلاثه حاجات اولها تعيين المطلوب هذا شنو مثلا فتحت دكان بتاع إزبارات ما كان تفتح اواني كهربائيه كان تفتح بقالة انت عينت حاجة ومشيت عليها اول حاجة بتعين دوال لا دوال لا لو قعدت تقول دوال لا ما بتعمل حاجة لازم تقول شنو تختار اختيارك هو شنو تعيين المطلوب ثانيا معرفة الطريق الشيطة بيعملو كيف اشيل يعملوا كيف لا تفتح بقاله بتنطوار دي تفتح بقالة بتفكر اسبوعين شهر شهرين البقال البقال بعدك بتمشي تكوس محلها تشوف لها محل كويس وتشوف الشدق جروشك بتكفي ما بتكفي تحدد امشي الشركة الفلانيه امشي الناس فلان المصنع الفلاني اشيل منهم كده المصنع الفلاني اشيل منهم بالدين وأسد الديون تعيين المطلوب ومعرفة الطريق والاخذ بعد ذلك في السلوك قررت وعند تجيه على مصر، تنفس، تكتب عقدك تجيب المحامين، توثق حاجاتك، تأجر محلك، تبني، تسوحي إخواننا الدين والدنيا قائم على ذلك، ننزل هذه المعاني على طريق السير إلى الله عز وجل. يقول ابن القيم: تعيين المصلوب فلا مقصود للعبد الصالح إلا رب، إلا منه، إلا الله. تعيين المقصود أن, تحق أن إذا تحقق العبد بطلبه ربه وحده تعين مطلوبه ثانيا فإذا بذل جهده في طلبه ورضاه صح له الطلب فإذا اتبع الأوامر واكتنب النواهي صح له الطريق لذلك يقول ابن القيم تمام العبودية تمام العبودية أن يوافق الرسول صلى الله عليه وسلم في مقصوده وقصده وطريقه في المقصود ربك جل وعلا وفي القصد العلم كويس وتنفيذ ذلك في النفس وفي الخلق وفي من يليك والطريق الاتباع فبالتالي تعين مقصود بإخلاص نية ومعرفة الطريق بعلم بين والأخذ في الطريق بالتنفيذ والاتباع بذلك تكون النجاة وتكون السلامة طيب قال ابن القيم تفرق الناس وهذه قسمة عقلية من الناس من صح مقصوده المقصود منه أه؟ ربنا وصح طريقه وسلوكه الطريق السالك هو طريق رسول الله هذا القسم الأول القسم الثاني من لم يصح قصده ولا طريقه قال وهؤلاء أهل الشرك بالمعبود وأهل البدعة في العبادة يعني في ناس يعبد غير الله ويعبد غير الله ببدعة اجتمع فيه شنو أمراني شنو الشرك والبدعة القسم الثالث صح له مقصوده لله لكن لم يصح له الطريق جاهل لذلك مر علينا هنا قول ابن القيم في الدرس الماضي ماذا قال العلم الخلي من الحال ضعف في الطريق والحال الخلي من العلم ضلال في الطريق والغزالي له كلمة قريبه من ذلك قال العلم بلا عمل لا يكون والعمل بلا علم جنون العلم بلا عمل شنو لا يكون زول عالم ما بيعمل زين ما علم ذاته يعني في النهاية المحصر إنه شنو جاهل جاهل كان علي رضي الله عنه يقول قصم ظهري رجلان عالم متهتك وجاهل متنسك زول يكون عالم تعرف أو في زول ساق الظاهر في الساحة إنه إمام جامع ولا خطيب ولا بالضبط كان عمل غلط وقع وقع بالله الناس يقول لك كل الناس زي كذا يقول لك صح أو ما صح يقول لك شنو الناس زي كلهم كده يقول لك باندو وندي خطرين كويس وبعدين يقول لك شنو يقول لك ديل بالنهار بيسبحوا يسبحون وبنيل بيضبحون يا أخي كل حاجة بيضبح حواضته ه الناس خلوا لنا صدقون حاجة سنضرب حوا، الضبيح انتهى زمان ذاته قال ضبيح هو، ضبيح هو، ضبيح هو على كل عرس ذكرا، واحد بس يكون عمل حاجة، ما هو، انت عارف، كان ليجازول في دي... في شتوب بشكل، عنده ديجن، يقول ليك، تشكل بيدقنك، وبيدقنك ده تشكل، خلاص بكره هو بيلجا وبيجي يشكل بلد ديجن، راي سنه، يقول لك تشكل بيدقنك ووو وبي... حالتك بيدقنك دي يقول لي. نعم ينبغي أن يكون من اتصرف بالسنة أن يكون على قدر وصف وأن يكون على سمت من الهيبة والأدب والوقار لكن قل أنه لم يحصل لا يعمم لا يعمم كويس؟ واحد يقول لك لقيل لنا وحدة محجبة ولابسة نقابة رجبت مع واحد بتاع عربيه في الشارع يا لك دي ما بتكون مقتنعة بالحجاب لكن دايرة تمرق عشان الناس ما يعرفوا أو ده تسيء للناس يعني شو نعني معناه حجاب كعب؟ طيب واحد صلى كويس وبيصلي في الصف الأول وأكل الناس في السوق وكدب وعمل إجرام نخلي الصلاة ولا كيف؟ الصلاة خليها عشان واحدة لبس حجاب أفسد يبقى فسد لو في واحدة طالبة تعال جامعة نزلوها جنب الداخلية الساحة دار بللبي عربية سمح واحد شاف يقول الحقو بنات الجامعات خير بل دير بنات الجامعات دي, دي واحدة والقاعدات جوا كم القاعدات في الداخلية محترمات ما مرقا كم بل آلاف فبالتالي يقول لك والله في ناس عندنا الحساسية حتى يعني يعني سمعت قائلا يقول يقول أبدجن مصيرك السجن الشيء ده عشان الدجم بس يحسيه الدجم بيدخل غير السجن. يقول لك الدجم مصيرك السجن ده والله أنا باستغرأتي كلام زي ده كويس فبالتالي أقول يقول العلامة بن القيم من الناس من صح مقصوده ولكن لم يصح طريقه ومنهم من صح طريقه مشى في الطريق الصح وملتزم بس بشيء الصحيح لكنه لم يصح مقصوده لله كالذي يطلب الرئاسة بالعلم وكالذي يطلب المكانة في نفوس خلق بالعلم وهذه مشكلة في غاية الوضوح طيب قوله صحة القصد وتبين أن القصد يكون صحيحاً بتعيين المفروب ومعرفة الطريق والأخذ في السلوك ثانياً قال ولمع شهود يحمله لمع الشهود ابن القيم عنده حساسية من هذه الالفاظ فيقول لعله يقصد قوة اليقين اخواننا مر عليكم في المدارج زمان أنا متأكد أنه أنت مسحت الكلام ده متأكد قبل ما أقوله متأكد أنت مسحت قال العلم واليقين العلم يحملك واليقين أه؟ اليقين يحملك والعلم يستعملك العلم شنو؟ بيستعملك لأنه لا بد من أن يكون بعد العلم شنو؟ عمل ستكشف لك الأمور ماذا سوف تفعل ستأخذ بالحق العلم يستعملك واليقين شنو؟ يحملك أنت إذا استيقنت يمكن أن تضحي بكل شيء كيف تصل إلى درجة من اليقين فبالتالي هذا معنى اليقين أو معنى لمعه شهود يحمله قال وسعة طريق تروحه الطريق لا يكون واسعا الا بامرين الاول سعته والثاني استقامته لو لقيت طريق واسع ودغري في ريحك لما ولا ما وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه تتبع النبوة مر علينا في المدارج قول ابن القيم من مشى خلف النبي صلى الله عليه وسلم يصل ولو كان يحبو ويزحف انت اذا ماشي والرسول الرسول عليه الصلاة والسلام ما بجيك عوجه بتصل لا بنتصل ما بتنقطع انقلت حتى لو كنت ماشي بالراحة لكن والرسول صلى يتصل فالطريق لا يكون طريقا مروحا لصاحبه الا اذا اجتمع فيه امران شنو ساعة وشنو؟ واستقامه والله في طريق الدنيا ده كان لينا لنا طريق كبير ودغري ما فوق لف كده يوصلك بسرعه كان ماشي مدريذا بتصل بسرعه لكن كان ليتك طريق واسع وكمان عديل بتصل والاسلام هكذا لكن عموما طريق الإسلام فيه عقبات لا شك فيه ابتلاءات فيه تمحص إذا كان في خلف النبي صلى الله فإنك ستصل وإن كنت شنو زاحف طيب الدرجة الثانية من درجات التمكن تمكن السالك من المريد أعلم منه شنو أه السالك تمكن السالك إخوانا يعني كلمة سالك دي يعني موجودة عند الناس يقول لك فلان ما له سلك سلك خلاص سلك معناه شنو يعني الموضوع وقع عليه وبيجي ماشي فيه طوالي وخلاص يعني يعني كثره التردد عليه طيب تمكن سالك وهو ان يجتمع له صحه انقطاع وبرق كشف وضياء حل طيب باختصار صحه انقطاع شوف لا يصح التمكن الا بانقطاع القلب عن جميع الاشغال والأكدار اسمع كامده كويس لا يتمكن العبد ما لم يخلص من قلبه كل العوائق والعلائق والشواغل والصوارف التي تصرفه عن الله والسلف اصلا اسمع كامده والسلف اصلا يقولون تمام الزهد ان تكون الدنيا في يدك وليست في قلبك تكون الدنيا في شنو؟ في يدك ورثت في قلبك الجمعة الفات لما ذهبت وصليت في مسجد المساجد فقام واحد من يعني واحد تكلم بعد الصلاة يعني داري يأكد أنا موضوعا لقدته إنه الدنيا شاغل الناس فقام حكى نكته معبرة قال شنو؟ قال في زول رجل أعمال عنده شاحنات كثيرة قال ضربوا له في يوم واحد قال ليه في شاحنة ضربة في شارع الأبيض لستك وقعد أها وجههن وكده ضربتاني قال له في شارع بورسودان بعد القضارف ضارب لستك هناك برضو وتاني قال له في شارع أكبر ضارب لستك على حيث ثلثاتك الضربة ما شبيت البكة يعزي شاد معاون الفاتحة قالوا الأخوكم ده ضارب شنو أخوكم قال لون ضارب شنو قال لون اتخيلوا لستك يعني خلاص اللستك وضربانها لست يدوق على في راسه كويس والله ناس في ناس فعلا ياخذ الدنيا دي لما تتمكن من الزوء الدنيا لو كانت في يدك ده الزهد الحقيقي تقف في يدك وما عندها قيمه بمعنى لا تؤثر على قلبك طيب يقول برق الكشف ابن القيم خرج تخريب لطيف عارف لها شنو قال برق كشف في القلب يجعل الإيمان عيان يجعل الايمان عيان يعني تصل الى درجه من التمكن ما يقال عن الجنه والنار والغيبيات انت كانك شنو أه؟ قال الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك وهنا برق الكشف يجعل حقائق الايمان كشواهد العيان مؤمن بالموضوع ده يعني انت مؤمن لدرجه انك ليه شوف تبعينك واحد طيب يقول وضياء حال ضياء الحال ان يكون حالك مع الله صافي وان يكون قلبك مع الله مستقيم اخواننا نحن ما عندنا اشكال اي حاجه بتزحزحنا وبتزحزحنا الا حدا كويس ما بنعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيب انت كانت تأكدت من الموضوع ده ما تتفى تاني تأكد خلي قلبك ده خلي قلبك ده راسخ وخليك ثابت الدرجة الثالثة تمكن العارف وكأنه يؤخذ من كلام الهروي أن الدرجات أقلناها وأولها وابتداؤها بالمريد ثم السالك ثم من ثم العارف وكأنه يريد أن يقول العارف فوق السالك لأنه لا يفارق السلوك ولكنه مع السلوك ظفر بالمعرفة ليس معلاء يا أخوانا ده كلام قل آتي بيقى سالك مش حيمشك بعارف ويخلل شنوه هو سالك وماشي في الدرد تجيه وشنوه المعرفة حتى لا تتخيل أن منازل ياك نعبد واياك نستعين كمنازل السيري إذا نزلت منزلة من المنازل فإنك تفارق التي فيها يعني أنا ماشي من الابيض لما أرسل قطينة أمشي حصل قطينة شنو وراي حصل الدوين حصل ربك وراي حخليها أمشي كوستي حخلي كوستي وراي وأمشي تندلتي ومرواب والرهد وانت ماشي فبتمشي كده لما تنزل منزلة التوبة وتنتقل إلى المحاسبة تنتقل إلى المحاسبة بالتوبة لأنك محتاج إلى التوبة ومفتقر إليها مهما بلغت فإنك وإن بلغت من الدرجات فإن عندك من التقصير ما تحتاج إلى التوبة إليه من المحاسبة إذا نزلت أي درجة أخرى من الدرجات الحياء ثم انتقلت من الحياء إلى الشكر هل ستترك الحياء وتصير شاكرا بغير حياء ولذلك ما منزلة هي اسمها مدارج السالكين في منازلي إياك نعبد وإياك نستعيد ما نزلت فيها منزلة إلا وصحبت المنازل التي شنو قبل وإلا لو تخليت عنها فإن هذا من الإشكال إلا المنازل الطارئة إلا المنازل شنو الطارئة التي تكلمنا عنها كمنزلة حزن أو كمنزلة السرور أو كمثل هذه المنازل طيب يقول ضياء حال الدرجة الثالثة تمكن العارف وهو أن يحصل في الحضرة فوق حجوب الطلب لابس النور الوجودي وده كلام مزعج حتى سبحان الله الشيخ حامد الفقي رحمه الله ابن القيم يحاول أن يخري الكلام وسبب تخريج ابن القيم لكلام الهروي لمعرفة ابن القيم بالهروي يعرف علمه ويعرف مواقفه مع الحنابلة في إثبات الصفات وفي مدافعة أهل البدع والرد على أهل الباطل ولذلك كان يقول ابن القيم عمله أفضل من علمه بجيب عبارات حمالة ابن القيم على حسب ما ظهر له من عقيدة الهروي واستقامته يخرجها نحو تأويل شنو أفضل وأحسن اما حامد الفقي يقول هذا الكلام واضح وهو ضلال الشيخ منه الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى جميعا طيب ياكل الحضره الحضره شنو يا سلام يا اخوان نشوف كلام القيم النقيب دائما قلت لكم يا اخواننا اهم شيء نستفيده من المدارس ليس تفاصيل ذلك فقد ينسى لكن روح ونفس ابن القيم في التعامل مع مخالفيه وأدبه الجمع عجيب قال أما قوله الحضرة يعني حضور استحضار عظمة الله وحضور ذلك في القلب ولا يكون ذلك إلا بدوام المراقبة يا كلام, كلام عجيب قال هو يراقب الله دائما ووصل إلى درجة من المراقبة لله عز وجل بأن ذكر الله حاضر عنده هذا الحضور جعله في حضرة مع الله عز وجل ليست هي الحضره الحسية وحضرة الزوات فهذا كفر وإلحاد لا يتصور إنما هي حضرة العلم واستحضار الذهن واستحضار القلب لعظمة الله دائما ويولد هذا له مقام المراقبة ياخي لكن ابن القيم ده عجيب ابن القيم ده عجيب كويس. أنا شوف أنا قريت كلام حامد الفقي بن النص كاتب له تعيشنو، قال لهذا إذا صح أول كلامه على ما أولته، بقوله ابن القيم كده أما إذا فهم على مراد القوم وقد نطقت الدرجة الثالثة في كل باب بذلك فهيحث. قال لي ما ما ما تأويليو. الكلام ده واضح. ده كلام منه، كلام حامد الفقي. شوف كلام ابن القيم، كويس يقول أن حضرته. يراد بها حضرة الجمع وعندي أنها حضرة دوام المراقبة والتمكن في مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى وهذه حضرة الأنبياء والعارفين غلاء ابن القيم غيرت ابن القيم عجيب قال أما حضرة الجمع لابد من بيان الباطل التي يشيرون إليها فأهل الفناء يقولون حضرة الفناء في توحيد الربوبية وهذا واضح شرحناه معنى أي شيء تقول الله وفقني ربنا يسترن هاي بيبع شوية وهذه الإلحاد يريدون حضرة جمع الوجود في وجود واحد وهذا كفر وضلال وزندقة وإلحاد وطائفة من السالكين يريدون حضرة جمع الأسماء والصفات في ذات واحد بمعنى أن تتعبد الله بكل اسم من أسمائه ولكن كل اسم من أسمائه سيدلك على ذات واحد وهي يالله فاذا تعبدته بالرحيم واستحضرت رحمته واسترحمته فان ذلك هو الله واذا تعبدته بالجبار وسالته ان يجبر كسرك وسالته ان يقهر عدوك بالقهار والجبار والقوي فان ذلك هو الله ولو تعبدته بالرزاق واستحضرت هذه العظمه وقاد كذلك الى توكل عظيم واعتماد على الله جليل فان ذلك هو يدلك وتقودك الأسماء كلها على رب واحد وإله عظيم هو رب العزة والجلال سبحانه وتعالى قال وقد فسرتها حضرة دوام المراقبة والتمكن في مقام الإحسان الله لكن كلام جميل قال ولدوام مراقبته قد انقشعت عنه سحب الغفلات ولم تشغله عن تلك الحضرة الشواغل الملهيات صحيح باله طواله ومستحضر هذه المسألة ما بيشغله لا يشغله شيء كويس طيب يقول فوق حجوب الطلب الهروي يقصد أن العبد إذا كان في منزله وطلب الطلب هذا حجاب طلبه يدل على عدم وصوله فإلا لو كان واصلا لماشنو لما طلب فإذا وصل تخلص من حجوب الطلب لماذا لأنه ما عاد طالبا إنما صار واجدا واجدا لجنب للشيء يا السلام ابن القيم رد عليه قال لي أما الطلب من الله لا تفارق العبد ما دام على أحكام العبودية فإنك لو وصلت أعلى الدرجات وصرت نبيا ستطلب من الله انظر إلى دعاء الأنبياء في القرآن في نبي قال خلاص أنا وصلت ما اطلب في حصل يوسف عليه السلام بعد أن وصل إلى ما وصل إليه قال توفني مسلما وألحقني بالصالح فابن القيم كلام وجيه قال ولا تخلي عن الطلب ولا يفارقه الطلب طالما أنه طلب لله ما دامت أحكام العبوديه تجري عليه ولكنه متنقل في منازل الطلب ينتقل من عبودية إلى عبودية والمعبود واحد فينتقل من العبودية ولا ينتقل عن المعبود ينتقل من شنو؟ من عبودية إلى عبودية ولا ينتقل عن شنو؟ عن المعبود فأنت بعد العصر إذا أردت أن تتنفل لا يجوز لك لكنك تنتقل إلى عبودية أخرى ومنعنا من التنفل من حكم ذلك تفريغ القلب للذكر باللسان لأنك أيضا تحتاجه ولأنك إذا منعت من التنفل فإن الممنوع يكون مرغوبا سيأتي مغيب الشمس وتغيب الشمس فتأتي إلى الصلاة التي منعت عنها قبل قليل النافلة بروح جديدة وبطاقة جديدة وبنفس مختلفة ولذلك أقول هنا أحبة الكرام أنه ينتقل من عبودية إلى عبودية ينتقل من العبودية ولا ينتقل عن المعبود ابدا لأنه في كل حين يطلب الله عز وجل. يقول الهروي في الدرجه الثالثة حجب الطلب ابن القيم يقول أعظم حجاب بينك وبين الله أنت ده كلام راقي جدا أعظم حجاب بين العبد وبين الرب نفسه نفس العبد شفت كيف ولذلك كشف هذا الحجاب أي كشف كشف نفسك ولذلك يعني خلاصه ما يريده ابن القيم كل ما منك وفيك من الخير كل ما منك وفيك من الخير انما وفقت اليه بسبب ربك فان لم تقل غير ذلك فانت محجوب بتوفيق من الله دائما تقول ربنا وفقني ربنا اعني ربنا يسرني ربنا اكرمني ربنا اعمل كده تنسب الخير والمعروفة وال... يا هذا, هذا, هذا حق الله تعالى أن, أن, أن تثبت النعمة وأن تذني عليه بها سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى هذا, هذا المقام مقام عظيم جدا من المقامات قال لابسا نور الوجود قال المعنى الصحيح من هذه اللفظة أن نور الوجود هو نور ظفره بالله سبحانه وتعالى خلاصة كلام ابن القيم يقول أسمع العبارات الراقية قال إذا أفاض الله على قلبك نور يقين الأسماء والصفات الأسماء والصفات في ناس مؤمنون بها وفي ناس مستيقنين إذا استيقنت بالأسماء والصفات فإن اليقين بالأسماء والصفات له نور في القلب هذا نور خاص أما أي عبارة غير ذلك في نور الوجود لابس النور الوجود مهمة ومزعجة ومقلقه انتهينا من منزلة التمكن وبعدها المكاشفة وبعد المكاشفة المعاينة وهكذا تنقل في منازل إياك نعبد وإياك نستعين مكاشفة ومشاهدة ومعاينة ومنازل تأتي بعد ذلك نحاول أن نجمع بين كلام ابن القيم وبين كلام الهروي وبعد المعاينة منزلة الحياة الحياة تنزل منزلة شنو؟ الحياة تحس بمعنى الحياة الحقيقية حياة القلب قبل حياة البدن بارك الله فيكم وجزاكم جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته